السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتذى بهديه واستنى بسنته وانتهج بناده إلى يوم الدين أما بعد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 اغتنام عظيم الأجر في أفضل أيام العمر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أحيانا حتى أدركنا أفضل أيام العمر بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا حتى أدركنا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحمد لله الذي أحيانا لأيام النفحات والرحمات الحمد لله الذي أحيانا لأيام العمل الصالح فيها أي عمل صالح فيها أحب إلى الله من مثيله وشبيهه في أي أيام أخرى إذ صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ما من أيام ليست هناك أيام لا يوجد أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والمؤمن الذي يطلب جنة الله المؤمن الذي هدفه رضوان الله جل وعلا المؤمن الذي يخشى على نفسه من أن يتعرض لعذاب الله جل وعلا يقتنص هذه الأوقات ويعمرها بالطاعات والقربات وقد تكلمنا في الليالي الماضيه عن جملة من الطاعات العظيمة التي تغتنم بها الأجور منها تكلمنا عن الصلاة نسأل الله أن يحرمنا من الصلاة ما حينا وتكلمنا عن الصيام ونسأل الله أن يجعلنا من أهل باب الريان وتكلمنا عن غير ذلك من العبادات حتى تكلمنا في الليلة الماضية عن أفضل الكلام كلام الله جل في علاه ورأينا ما في الإقبال على كتاب الله جل وعلا من رحمات ونفحات وثواب وأجر عظيم وتجارة لن تبور لن تبور وكلامنا في هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله عن عبادة يسيرة جدا مما, يغتنم بها الأجور مما تغتنم بها الاجور العظيمة مما يقتنص بها الثواب الوفير العظيم عبادة لا تحتاج إلى جهد ولا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى أي شيء ليس لها وقت محدد ولا مكان محدد ولا تحتاج لبذل مال ولا لبذل وقت ولا لبذل جهد ولا لأي شيء من ايسر العبادات غير أنها من أحب العبادات إلى الله ومن أعظم العبادات التي يؤجر عليها الإنسان. يوم القيامة بين يدي ربه الكريم المنان إنها عبادة من أحب العبادات إلى الله عبادة من عظم العبادات اجرا عبادة من أيسر وأسهل العبادات إنها ذكر الله جل في علا نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كافيرا والذاكرات وذكر الله يلزمه المؤمن في كل وقت وحين لكنه يحتفي به أكثر وأكثر في أيام التكبير والتهليل والتحميد في الأيام المعلومات قال ربنا جل جلاله عن عباده المؤمنين ويذكر الله في أيام معلومات قال حبر الامه وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية ويذكر الله أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في أيام معلومات قال هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجه بل وقال نبينا عليه وسلم اكثروا فيهن يعني في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اكثروا فيهن من التكبير من قول الله أكبر ردد التكبير التكبير المطلق من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق رابع أيام عيد الأضحى المبارك من أول دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق تكبر تكبير مطلق مع نفسك ومن فجر عرفه ان شاء الله يكون تكبير دبر الصلوات المكتوبات تذكر به في وقته إن شاء الله لكن بدأ أوان أن تكثر من التكبير ذكر الله في كل وقت وحين وفي كل مكان وعلى كل حال لكن في ايام معلومات خص الله جل وعلا هذه العبادات وتلك القروبات بمزيد من الحسنات والأجور المضاعفات ونص على ذلك في التنزيل ويذكر الله في ايام معلومات وقال صلى الله عليه وسلم اكثروا اكثروا فيهن من التكبير والتحميد التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكثر فيهن من التكبير والتحميد وأنت في بيتك وأنت في عملك وأنت في الطريق وأنت في كل مكان مع نفسك بينك وبين الله احيي هذه السنة سنة التكبير والتحميد الحمد لله اكثروا فيهن هذا أمر رسول الله هذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أكثروا من التهليل من قول لا إله إلا الله أحب الكلام إلى الله جل في علاه هذا أوان أن تكثر من ذكر الله تكبيرا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا ها أنا ذا أذكرك ببعض الفضائل على اقتناص هذه الأيام المباركات في ذكر الله وفي غيره من العبادات ما ايسر ذكر الله ما ايسر ذكر الله جل وعلا لا يحتاج منك لجهد لا يحتاج منك لتعب لا يحتاج منك لوقت لا يحتاج منك لبذل اي شيء لا مادي ولا معنوي لا يحتاج لوقت معين ولا لزي معين ولا لمكان معين ولا لحال معينه ولا لاي شيء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحياء لا يغفل أبدا عن ذكر الله ها أنا ذا أذكرك لأشهد همتك وأشدعك على الإكثار من ذكر الله جل وعلا لعل الله إذا ذكرته رحمك قال ربنا جل جلاله فاذكروني أذكركم يا الله فاذكروني ما الجزاء يا رب أذكركم إذا ذكرته ذكرك في الملأ الأعلى هل تخيلت تخيل معي أنك وأنت في مجلس مع إخوانك أو أقرانك قيل لك إن فلان فلان الوزير فلان المحافظ فلان الرئيس فلان ذكر اسمك في المجلس الفلاني وقال فلان رجل فاضل سبحان الله إنك تفتخر بذلك في المجالس وتقول فلان ذكرني وأثنى علي خيرا وقال وقال إن الذي يذكرك إن ذكرته ليس ولا رئيسا صحابي ولا حتى نبي انما هو ملك الملوك جل جلاله ان ذكرته ذكرك جل جلاله فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون قال الله جل في علاه انا عند ظن عبدي بي وانا معه معيه معيه حفظ ورعايه وتأييد وتسديد معية تكون من الله لمن يذكره معية حفظ ورعاية وتسديد وتوفيق ومن كان الله معه فمن عليه ومن كان الله معه فمن عليه ومن كان الله معه فمعه القوي الذي لا يغلب والقيوم الذي لا ينام جل جلال الله أنا عند ظن عبدي بي اسمع لكلام ربك جل جلاله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني الله معك إن ذكرته اذكر ربك الآن وأنا معه إن ذكرني اسمع إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ان ذكرت ربك في نفسك بينك وبين الله ذكرك الله جل وعلا ذكرني في ملا بينه وبين اهله واخوانه ذكرته في ملئ خير منه تخيل تخيل ان ملك الملوك ملك الملوك يذكر اسمك للملائكه يقول فلان فلان باسمك يا عبد الله فلان ذكرني في ملأ فيذكرك الكريم الجواد في ملأ من السفرة الكرام البارة الاطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يذكرك الله جل وعلا في ملأ خير من هذا الملأ لي عظيم. فضل ذكر الله جل وعلا أمرنا الله به فحس لا بل أمرنا بالإكثار منه يا أيها الذين آمنوا الله ينادي عليك الله ينادي عليك اسمع وانتبه يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك إذا سمعت من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فاعرها قلبك وسمعك إنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه ثاني إذا سمعت الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا فاعرها قلبك وسمعك ربنا بيكلمك إذا قال يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لك الله يكلمك الجليل يكلمك أنت تستطيع إذا كلمك فلان ألا, ألا تلتفت ولا تنتبه وتعرض الله يكلمك يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله فقط لا ذكرا كثيرا أكثر أكثر فإنما هي حسنات ومحو ذنوب وخطيات ورفع في الدرجات كما سأذكر لك الآن اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعد معايا كذا واحد اثنين ثلاثة عد معايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم نمر واحد بخير أعمالكم وأزكاه اثنين عند ملككم وأرفعها في درجاتكم ثلاثة اربعه وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، أربعة، خمسة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، هو في حاجة أفضل من دول كلهم، ألا أخبركم؟ بخير أعمالكم أدي واحد اثنين وازكاها عند مليككم ازكى أعمالكم عند الله قال وأرفعها في درجاتكم ثلاثة أربع وخير لكم من انفاق الذهب والورق الذهب الفضة أفضل من انك تتصدق بالذهب والفضه في سبيل الله قال وخير لكم من ان تلقوا عدوكم الجهاد في سبيل الله فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله قال ذكر الله اذكر الله حرك لسانك وقلبك موافق للسانك في ذكر الله ذكر الله إما أن يكون بالقلب وحده تفكرا وتاملا وتدبرا وإما أن يكون باللسان وحده والقلب منشغل وأعظم ذكر لله ما وافق فيه القلب اللسان يكون ذكر الله والقلب موافق لذلك منتبه لذلك أهل الذكر الذين يكثرون من ذكر الله جل وعلا في طريق السير والسبق إلى جنة الله هم أهل السبق هم يسبقون جميع الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون سبقوا من ومن المفردون سبقوا جميع الخلق قيل ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أذكر الله واذكر الله سبق المفردون سبقوا غيرهم وفاقوا جميع الخلق وتقدموا عليهم قالوا ومن المفردون يا رسول قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أهل ذكر الله جل وعلا أعد الله لهم الأجر العظيم والنزل الكريم عنده قال الله جل في علاه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما إذا قال لك إنسان من الناس عرف بالجود والفضل والكرم اعددت لك ما تسعد به نفسك وتقر به عينك فلك أن تتخيل وأن تتخيل ما بالك؟ والله الذي يقول للشيء كل فيقول يقول اعددت لك الأجر العظيم والذاكر الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما في زمان الشتات والقلق والاضطراب في زمان التعب والأرق هل تطمئن القلوب إلا بذكري؟ علام الغيوب هل تطمئن القلوب إلا بذكر علام الغيوب كيف وقد أكد على ذلك جل جلاله في كتابه فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب وعند الكرب وعند التعب وعند الشده والله ما يزيلها مثل ذكر الله جل جلاله قال نبينا صلى الله عليه وسلم دعوه ذي النون دعوه ذنون لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه أجل والله صدقت يا رسول الله دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه فالزم فلزم ذكر الله جل في علاه عند الرخاء وعند الشده في السعه وفي الضيق ذكر الله جل وعلا يمحو الله به الخطايا يمحو الله به الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي ما عمل آدمي عملا أرجاله من عذاب الله من ذكر الله تبارك وتعالى أكثر ما ينجي الناس من عذاب الله قال ما عمل آدمي عملا أرجاله من عذاب الله من ذكر الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة تاخذ ديتين او تاخذ ثلاث دقائق من قال سبحان الله وبحمده مئة مره حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر والجنة غراسها ذكر الله كلما كبرت او حمدت الله او سبحت ربك او قلت لا اله الا الله تغرس بذلك في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة كم ضيعنا وكم فرطنا في كثير وكثير من غراس الجنة نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله ذكر الله خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن ذكر الله خفيف خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدزوا أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قيل وكيف يكسب ألف حسنة يا رسول الله قال يسبح الله مئة مرة يسبح مئة تسبيح مئة مرة سبحان الله والله تاخد ديتين أو تلده على أقصى تقدير سبحان الله سبحان الله سبحان الله لو ماشي على أقل من مهله تلد آية تاني ايعجز أحدكم هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز أحدكم أن يكسب كل يوم هو ينفع كده كل يوم آه وينفع في اليوم كذا مرة قال أن يكسب كل يوم ألف حسنة قيل وكيف يكسب أحدٌ ألف حسنة يا رسول الله قال يسبح مائة تسبيح فيكتب له بها ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطأ ألف زنب تشال ب بديتين تلذاي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وذكر الله جل وعلا يجمع لك شتات وفرقة يجمع عليك أمرك أينما كنت وفي أي وقت كنت تستطيع أن تمارس هذه العبادة العظيمة جاء الرجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه كتير أوي فدلني على أمر أتشبث به حاجة تفضل معايا وأنا, ما وأنا في البيت وأنا في الطريق وأنا في الشغل وأنا ما تحتاجش مني ان أنا فضي نفسي ليها ولا محتاجة تعب ولا محتاجة مجهود ولا أصرف حاجة ولا مش محتاجة أي شيء معايا في كل مكان قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله معطل عطل لسانك لي هو أنا عاوز أقول حاجة <تصفيق> يعني بمنتهى الغضوح هو مش ممكن الإنسان يوم القيامة يأتي عليه لحظة تستوي فيها كفة الحسنات مع كفة السيئات ويحتاج لينجو حسنة واحدة الحسنة دي يحتاج علشانها إن هو يرجع الدنيا جزء من الثانية دزء من الثانية عشان إيه؟ يقرى في حرف من القرآن أو يقول سبحان الله أخذت الديري أخذت ثانية لا والله أقل يقول الحمد لله يقول الله أكبر سبحان الله ما أخذت منه وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا احتاجت منه أي بذل من أي شكل من الأشكال لكنها جعلت ميزانه يثقل انه ذكر الله الخفيف على اللسان الثقيل في الميزان الحبيب إلى الرحمن جل في علا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدع ذكر الله أبدا قالت أمنا أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل أحياته في كل أوقاته يذكر الله جل في علاه ذكر الله جل وعلا في كل وقت وحيل وخصوصا في مواسم الخيرات لا سيما هذه الأيام الأيام المعلومات ويذكر اسم الله في أيام المعلومات أيام التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل قال نبينا صلى الله عليه وسلم أكثروا أكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح سبحان الله في هذه الأيام أكثر فإن الأجر فيها مضاعف نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله الا يجعلنا من الغافلين اللهم يا أرحم الراحمين يا ولي المؤمنين لا تخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا لا تبور يا أرحم الراحمين يا رحيم يا غفور اجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير واجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين يا ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته